الوقفة الثالثة الملتقى الجنة عن رافع ابن عبد الله قال قال لي هشام ابن يحيى الكناني لأحدثنك حديثا رأيته بعيني وشهدته بنفسي قلت حدثني يا أبا الولي قال غزونا أرض الرم سنة ثمان وثلاثين وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة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 فنيئا لك ما تفطر عليه الليلة يا ليتني كنت معك فأفوز فوزا عظيم فعظ شفته السفلاء وأومى إلي ببصره وهو يضحك وقال أكتم أمري وقال أكتم أمري والملتقى الجنة وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده فوالله ما تكلم بشيء غيرها ثم فاضت روحه وآيات الله تمادي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يأمرنا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموان بل أحياء عند ربهم يرزقون فريحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلعقوا بهم من خلفهم